موقع رياض القرآن يقدم, يقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك كن استعيني إهدِن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تَسْتَعْمِلْهُمْ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 وَلَهُمْ مَا يَبْدَعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَانْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لا الشَّيْطَانَ مستقيم ولا قدر منكم جبل كثيرا تكفرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتو تعدون اسل اليوم بما كنتم تكفرون اليوم كل منا عينهم وتشنج أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ لقمنا على عيونهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء فَمَا اسْتطَاعُوا نِصْيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ يُغْنِ الرُّنُونَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا